Thank mm -hmm. you. <تكتشف> الحمد لله الحمد لله وقدام والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله المسلم <تصفيق> أما بعد هذا مجلس من مجال في شرق قتال التوحيد <تصفيق> للإمان المجدد محمد بن عبد الوهاد رحمه الله تعالى <تصفيق> وكان هذا في ليلة الأرضاء الثالث الثالث سابس من سفر لنعام التالس والعشرين من بعد الاربعمائة والالف المنجر وقلنا قد وصلنا الى باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما بقرب باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما وان حيما وان وقول الله تعالى اترايتم اللات والعزى ان اذباق الليل قال تفو هي سبوت الخير الشيء ودور موت يثبوت الخير في الشيء ودوامه فيه هي يعني تعني الثبوت والدوامه أن يثبت الخير في الشيء الذي فيه البركة وأن يدوم وأن يدوم فيه وقيلة هي من بروض البعيض بروك البعير أي فبات البعير واستقراره نقلبرة البعير أي فبت واستقرر في المكان وقيلها هي من البركة بركة الماء أي مجتمع الماء إذا اجتمع الماء في نتان لن يسمى بالبركة. فأصلت الكلمة يدور حول الاجتماع والثبوت والمسلط عقد هذا الباب لبيان ما يتدرك به يعني من الازهار والاحجار وما تنقل ونحوي منها يعني من المقامات والقبور والاموات من الصالحين الذين نذروا على الله يعني فيهم البركه ف البركه في بعض المخلوقات كما جاء في نصوص الكتاب والسنة ولكن هذه البركة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في بعض مخلوقاته لا تعمل التوجه إلى هذه المخلوقات بالعبادة أو اعتقاد الضر والنفس منهم ف... فلا يوجد لمخلوقا أن يثبت ضركة في شيء إلا بنص من الكتاب والسنة ف... يعني من الأشياء التي ثبتت فيها الضركة بنص الكتاب والسنة المطر ما قال سبحانه وَنَزَّلْنَا مَنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكَةً <تصفيق> وجاء في حديث أبي غريرة رضي الله عنه في البخاري أحرجها البخاري <تصفيق> <تصفيق> أنه صلى الله عليه وآله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركه الا اطبخ من الاجادي و كاسر بها يقول مطر بنوع كذا وكذا فسبب هذا الحديث ان ان نازله من السماء بركه ان ماء مبارك ولذا ثابتت مسلم الحديث أنف رضي الله عنه أنه قال أن أنفا قال كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا نزل مطر حفر صوبه ليصيده من ماء المطر فلما سئل لما صنعت هذا يا رسول الله قال إنه حديث وعاك ربيع ف هذا بالنسبه لماء المطر انه حديث عهد بربه نزل؟ لا بب... لا ما نزل او نزل يعني لتويه النمره السماء لا. كما يقال للمولود وخروج من بطن امه حديث عهد بالدنيا مثلا وأيضا من الأشياء التي ثبتت فيها البركة من المطومات زيت زيتون الزيت زيت المبارك أثبت الله تعالى في البركة كما في سورة النور السجرة المباركة زيتونة في الناس هرقية ولا غرقية يكاد زيتونة يضيء ولو لم تنفسه <تصفيق> وأيضا جاء سحديث أبي أسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وآله وآله قال كنوا الزيت يعني زيت الزيتون والزيتون <وضح يموبيه> فإنه مبارك نعم وأيضا من المطعمات التي ثبتت في البرتة الصحور فكما جاءت حديث أنت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وعليه قال تصحروا فإن في الصحور برتة وفي لربة في الصحور على فالبرتة في وقت الطعام وكذلك يطلق البرتة على ان المطغون فيه الذي وصفحون فتح السين لان تصفحون درجه كما في بعض الايه النسخ او في بعض الالباب صاحب بخاري رحمه الله جاءت البركه او جاءت كلمه البركه من الخير نعم فجاء في الحديث أن الخيل في نوافيها في مقدمتها البركة في مقدمة الخيل البركة وجاء في الحديث أن في الصحر الحيل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال الخيل معقوض في نوافيها الخير إلى يوم القيامة الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم فظهر أن الضركة المعقودة في نواصي الخير هي أنه يكون من ورائها الأجر أي أجر الجهاد لمن يجاهد عليها وكذلك الغنيم المغنم نعم ايضا فتبقى البركه في الغنم انه قد جاء في حديث ام هان رضي الله عنها في سنن في سنن ابن ماجه ليس صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له اتخذي الغنم فان فيها بركه اتخذ الغنمة فإن فيها برقة وأيضا جاء الحديث حديث البراء رضي الله عنه <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مدارك الإبل فقال لا تصل في مدارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين <تصفيق> فسئل عن الصلاة مرابد الغنمة فقال صلوا فيها فإن فيها برقة وأيضا ثبت من الحديث أنت رضي الله عنها في صحيح البخاري رحمه الله ألت أل مسلم كذلك في الصحيحين أنها إن شاء الله عليه وعلى آله وسلم كان قبل أن يتخذ المسجد كان يصلي في مراضب الغنم هذا أيضا صديرة او في كيف تذبط في الغنم وفي مرابط الغنم نعم. وايضا ثبتت البركه في ذات رسول الله صلى الله عليه واله وفي وفي مخاملته بل وفي أجزاء جسدين صلى الله عليه وآله وسلم إنها مباركة فالبركة ثابتة في جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذاتية الشريفة بنصوص أو بنصوص صحيحة من السنة من هذه النصوص وكثيرة ما جاء من حديثي أنا في رضي الله ونفسي صحيح مسلم أخرجوا الإمام مسلم أنه إلا رسول صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقهم قال كما وقعت شعر من شعره رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وآله إلا في وبرجه فكانوا يعني يتسابقون أو يعني وتنافسون على من يفوز بشعر من شعرات رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أقرهم على هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا جاء جاءت حديث عروة بن نسول الثقف رضي الله عنه في صلح الحديدية <تصفيق> أنه،, أنه قال أنه مستعجبا من حال أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله الله عليه وسلم <تصفيق> أنه ما تنخم مخاما إلا وتفارع عليها الصحابة أو قالوا إلا أخذها أحدهم فدلك بها جسدهم وكانوا أو يقتتلون, يقتتلون على وضوء الرسول صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم إذا توضأ بعد أن يتوضأ فكانوا يقتلون على وضوئه صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأيضا جاء في حديث أبي موسى رب الله عنه في الصحيحين أنه أن أو أن أعربيا ذكر على الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقال له أبشر فقال الأعربي أكثرت علي من أبشر فأقبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي موسى وعلى دلال رضي الله عنه فقال لهنا إن هذا قد رب البشرى إن هذا قد رب البشرى فاقبل أنتما فقالوا قبلنا يا رسول الله مداه ور بصدح فيهما فغطس فيه, فيه وجهه ويديه فغطس فيه وجهاه ويديه و, و... فيه او تلخى فيه او مد فيه لما ف... فقال لهما اشرجا اشرجا وابشروا فأخذ القضح وشاربا منه رضي الله عنهما وكانت أم سلمة خلف الستر تقول لهما أفضل لأمكنا منه من هذا القضح فهذه الأحاديث مغيرها فلنب على جواب التبرق بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هذا بلا شك إذا ثبتت أو إذا ثبت أن هذا الشيء من آثار الرسول التي تركت ولكن على الصحيح أنه ما بقي شيء من آثار الرسول صلى الله عليه وآله إلى هذا حتى تتمث منها الضركة هذه الشعرات التي يعني يدعى أنها من شعر من شعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي هي محفوظة في بعض متاحث أو في بعض الأماكن في إسطنبول أو في تركيا يعني ما لا يوجد دليل عليه على صفحة نسبتها لرسول صلى الله عليه وآله بل فرجاء في بعض الآثار أن كل ما كرته الرسول صلى الله عليه وسلم من آثار من سيف أو من هذه الشعرات أو من أي شيء بقي منه صلى الله عليه وآله وسلم قد فقد او يعني راح لا يعرف له أثر ف... نعم يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقيت بعض شعراتهم كانت كانت تختصر بها أسماء رضي الله عنها وكان كما جاء في الحديث كان... كانوا يستشفون بها نعم يتابس من البركة هذا ثبت ثبت الصحيح ولكن هذه الشعرات فوق فقدت ولا, ولا يعلم ما أثر ومن البعض وجودها في مكان فعلي أن يأتي بالدليل على صحة نسبة هذه الشعرات لنبيه صلى الله عليه وآله وآله وآله فلا صحة وجود هذه الشعرات وأما هذه المسألة التي أثيرت التي أثارها بعض الغلاد المتصوفة من جواب التبرز بذول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ما جاء به لم يأتي به الدليل والحديث والعجاز هذا حديث ضعيث جدا بالحديث الموضوع لم يصح لم يصح في, في البعض مثل هذا حديث اهلا هذا الحديث ولا بلغنا حتى وانما نحن نتوقف عليه على الاثار التي ثبتت إن الله من أعراض أن يسأل فليكتب السؤال ويرسله في آخر الزرس إن شاء الله تعالى ف... فالتماش البركة من النبي صلى الله عليه وعلى من النصوص التي أوربنا بعدها وحسب النصوص التي أوردنا بعضها الآن هذا مشروع ولكن لا يقاف أحد على المبيه صلى الله عليه وآله فلا يجوز أن تلتمث من أحد من الصحابة ولا من أحد من العلماء ممن جاء بعده فلا فقاص ذات الرسول صلى الله عليه واله وسلم على ذوات اصحابه او على ذوات من جاء بعضهم اهل للنبي فلا حجه لغلاة المتفوهه ولا لاهل الرب والتشيع في في التماس البركه من مشارفه ومن اين نتحجزا بهذه الاحاديث فلا حجه لوك هذه الاحاديث <تصفيق> من أجل هذا عقد أن أصنيت هذا البرك من تبرك بشجرة أو بحجر أو بنخجمة فلا تمثل من الأشجار ولا من الأحجار ولا من القبور ولا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فنحن كنا نقول ب بالتباس البركة من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته او في اثاره وجل. هذا لا يعني ان تلتمث البركة من قبرها او ان يتمثح بالقبر اتماسا للبركة منها ما فعل هذا احد من الصحاب ولا ولا حجة في الأحاديث التي أوردناها لمن يفعل ذلك الأمر ف... فالتماش البركة من مثل هذه الأشياء يعني من الشجر ومن الحجر ومن المقامات والكبور والأوثال هو دين المشركين ودين أصحاب البدن من غلاة المتفوثة ومن صارة على طريقه وأما أصحاب الفرقة الماجية أصحاب الحديث والأثر من أهل السنة والجماعة لأنهم لا يتمسون البركة من هذه الأشياء و و وقرا المصنف هذه الايه فرايت الملائكه والعزبر وهما ناطق الثالثه الاخرى ما وجه ذكر يعني الذكر لهذه الايه في هذا الباب او ما ذكر هذه الآية في هذا الباب ففرأيتم اللاتة والعجلة <تصفيق> الناس اختلفة في بطه هل يضبط بتجديد التاء ام بتخفيفها الناس من لتة يعني لده بتجديد التاء عن اللات بتخسيط أبتاء والذي ورزحه ابن جريه رحمه الله تفسيره وقال إن هذا هو الذي عليه قراء الأنصار من نسبة للآية التخسيط من نسبة للآية فرأيتم اللاتة والعزة بتخسيط أبتاء. ولكن ا <تصفيق> بالنسبه لاخر كلمه لما بننظر على الايه فانها انها تحتمل او زي تحتمل تجديد وتحتمل تخفيف <تصفيق> فالات بتجديد بتاء ولا بيلبط السويق ما السويق هو الدقيق الذي يخلط بالسمن او لا لا نخلكم تسمع و هو قلم كان تعبده فطيف من العرب فقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن ابن عباس رجالان هما قال اللذي راجب كان يولدت السويق للحاج نعم فالذي أظهر أن هذا الراجب لما كان يولدت السويق للحجاج لحجاج البيت الله في أيام الجهرية فلما مات يعني صنعوا ثاني هؤلاء الجهال ففضل نسيه لي الصلاح والتقوى فصنعه على قبره او على المكان الذي مات فيه او نصب صنعوا عليه مقاماً مقام او وقفا او او بيتا وايه وقاروا يتوجهون الى من دون الله فهذه النجدة إذن الله فرأيكم الله والعزة العزة كانت تعبدها قرش وهي في مكة نعم فجاء الحديث الذي أخرجه النسائي في سنانه الكبرى كما ذكر هذا النجد في تخفة الأسراف بإثناد الحسن أن الملية صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم أرسل قالبة ابن الوليد <تصفيق> إلى العزة سيهدمر فلما أصل قالب إلى مكانها وجد ثلاث سمران الثمورات هي السجرة إلى الثمورات بالسين ثمورات بالسين وبضم المين فقطعها فقطع ذي الثلاث ثمورات وهذا ما أزيت ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وآله فقال له ما طنعت شيئا فعاد مرة أخرى ففوزاده سدنات البيت يجرون وهم ينادون يا عزه يا عزه ف فقال خالد فخاطب خالد امراه غريانه ناشرة, ناشره شعرها تحف تراب على راسهم فقتله اقتلبه فيها قال ان سيته فقتله فاخبر الرسول صلى الله عليه واله وسلم بهذا فقال تلك العزه فقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم تلك العزه فكانت العزه تمثل امراه شيطانه عن اتباع هذا البيت الذي دنته قريش عليه على على هذه الشجرات او على هذه السمورات ونحن لا نستبعد ان يوجد نحو هذا في بعض هذه القبور والمقامات المزومة ان يوجد نحو هؤلاء الشياطين الذين يقضعون عند هذه المقامات في داخل هذه القبور واسلوب من جهال المسلمين يتوجهون إلى أنثال هؤلاء الشياطين من الجن بالعبادة من دون الله وظل منهم أن في هذه القبور والمقامات يعني او أو او أو البابي والحضر فهذه هي العزة وأمنة منان فقيل إن ان منان نفنا منان مشتق مشتق من اسم الله المنان قيل ان اهل الجاهليه من كفار قريش اشتقوا من اسم الله المنان منان وسموا بها احد انه يثني وبنات الثالثه فقيل ان سميت نكفره ما يرتقب من الدماء من دماء من دماء الزباء التي كان يتقرب بها اليها ومناته الثالثه اوكم <تصفيق> <تصفيق> هذه الآلهة كان أهل الزهلية يتبركون بها يعني يقضعون او يعقفون عندها التماسا للبركة منها ومن ثم أورض المصنف وهذه الآية في صبر هذا الباب وفرأيتم اللاتة والوجة ومنات الثالثة الأخرى فايترايكم هذه الالهه او هذه الانصاب والاوثان التي كانت تعبد في الجاهليه وكانت تلتمس منها البركه نعم من تبرك بشجر أو بحجر فهذه الاوثان كانت تمثل اشجارا او احجارا او مقامات كما بينا ف... فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قد جاء الضوية ليهدم هذه الاعتقادات الجاهلية المستمدة من عصور الجاهلية الأولى <تصفيق> التي بدأت منذ الضوية نوح عليه السلام بعد آدم بعشرة قرون بدأ هذا التبرق المبتدع الشركي لما عتف قوم نوح على هذه الأنصاب التي نصابوها لرجال فارحين ماتوا لقومهم وعتف عندها يلتمسون منها البركة ويتودون إليها بالعبادة فجاء الرسل كلهم يعني من لدن نوح عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبيان حرمة هذا التبرك الشرك ولبيان يعني صور التبرك المشرون والتي شرعها الله عز وجل لعباده والتي لا تؤدي إلى هذا الشرك الأكبر نقرأ لذبابك الأبي واقف الليتي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حميد ونحن هدفاء أهل بسكر وللمشركين في غتن يأتبون عندها وينقون بها يعطفون يعطفون عندها يعطفون يعطفون عندها وينطون لها أسلحة يقال لها ذات أنواب فمررنا بسرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواب كما له ذات أنواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنَّ هَذَا سُنَنٌ قُلْتُمْ مَاذَا إِنَّ نا... نَسُنَنَ فِي وَيْتِمِ السُنَنِ إِنَّ سُنَنَ نعم إِنَّ هَذِهِ السُّنَنُ قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى إِجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ نعم لا ذلك من كان قبله رواه الترمذي وصححه وهو الترمذي وصححه رواه الترمذي وصححه <تصفيق> نعم هذا الحديث صحيح كما قال تلميذي رحمه الله تعالى قد أخرجه أيضا أحمد في مصنبه وأخرجه غيره ووجه الدلالة من هذا الحديث أن المشركين من هذا من كفار قريش كان من شجرة نعم ينطون فيها أسلحتهم يلتمسون منها الضرقة فكانوا يعتقدون أنه إذا علق سيوفهم على هذه الشجرة أنها تكون أمضى وأقوى في القتال وفي قطع رقاب أعدائهم ففتروا يخلعون اسلحتهم فلجدي عند يدي الشجره تلك ثم يذات انواع و كانوا عند يدي الشجره يعني يتقربون اليها ويتمنون منها البركه فصار السد في شركهم هذه الشجره مكون من شيء اء العقوف هذه الشجرة مع اعتقاد البركه فيها فلما عثروا عليها واعتقدوا فيها البركه توجهوا اليها بالعباده فاشركوا بالله العظيم بهذه الشجره فان ذلك لما طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم ذات أنوات كما للمشركين ذات أنوات وكما للمشركين ذات أنوات فذجرهم ذجرا شديدا بهذه الأبارة فقال لهم قلتم وقال الله أكبر تعذبا من هذا الشرك وأنهم يعني إيه قالوا ان كانوا وكان حديث وكان حديث عهد لشرك كما جاء في اول حديث بقوله بواقل الليثين فالرسول صلى الله عليه واله وسلم انت طبعا لم يحكم عليهم بالردة بهذه المقوله لم ي... لم يقل لهم قل اتكبر كل بالله هذا فذا كلام تعاليتني انت توب الى الله وان تعود الى الاسلام لا ولكنهم نهاهم بهذا الجدل الشديد حتى وذين له خطوره ما قالوه فقالهم الله اكبر انها السنن كما جاء الحديث الاخر لا تركبون نتركبون السنن سنن من كانوا قبلكم شدره شبرا شدره فقال انها الصلب قلت ما قالت بنو اسرائيل ف... فشبها قولهم بقول بني اسرائيل موسى عليه السلام ف... اجعلن لها كما لهم الها كمان ان طلب منه اجزاء عليهم ذات ابواب يعني تزر يعلقون عليها أسلحتهم يلتمسون من الزرة ظل منهم أن هذا يقربهم إلى الله طبعا الصحابة لما أو هؤلاء الذين طلبوا هذا من الصحابة قالوا هذا جهلا منهم بأن هذا يغضب الله وأن هذا من الشرك ولكلا قالوا ظل منهم أن هذا يقربهم إلى الله فمن اجل هذا زجرهم موسى صلى الله عليه واله وسلم بهذا القول الشديد انه شدد طلبهم بطلب بني اسرائيل من موسى وكانهم كانوا قالوا له جعل لنا اله اخر كما لاولئك المشركين الها يلتصون بها ظلقه ويعطفون عنها ف... فمجرد اجتماس البركة من مخلوق لم على الله فيه البركة هذه بدعة محرمة ووسيلة إلى الشرك الأجبار ولكن إذا عطف هذا هذا الذي يتمسه البركة من هذا المخلوق ومن هذا الشيء أن هذا الشيء يعني ووافط له إلى الله كي يستجيد دعاءه أو كي يحقق له مراده فهنا تحول هذا الأمر إلى شرك أكبر او تحول هذا الفعل إلى شرك أكبر أما إذا التمث من المنبرد لمجرد أنا أعتقد أنه مجرد سبب يعني لتحقيق مثلا خير الله معين اذن الله ولكنه ما اعتقد ان هذا الشيء يعني وسيط له الى الله او وسيله له الى الله لكن هو اعتقد انه مجرد سبب من الاسباب نحو التماس البركه مثلا من زيت الزيتون او قلت بس البركه من المطر اعتقد انه سبب من هذه الاسباب المشرعه ولم يجعل ولم يجعله الله سببا فهي دي بدعه ليست من الشرك الاكبر إلا إذا اعتقد هذا الشيء أنه يقربه إلى الله او أنه وسيلة له أنه وسيلة له إلى الله وأن الله يستجيب دعاءه بتوسطه أو بتوسله بهذا الشيء الذي ثمث منه البركة إليه هذه نقطة هامة ينبغ أن شكنا بداه لها فليس كل من... ليس كل من التمث البركة من مخلوق من يجعل الله في البركة يعني ظلنا منهى أن هذا المخلوق جعله الله سابقا من خير معين ليس هذا من الشرك الأكبر إلا بالتفصيل الذي ذكرناه ديكو ممتاز ني لو تنبيه على مساله الخط في مما تاين تفسير ايه من النجم معرفه صورات الامر الذي بالاد لم يفعلوا فلينظروا فمن اكل قرات الله بذلك لظنني انه الحق أنهم انهم اذا هذا فغيرهم اولى بالجهل أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس بغيره نعم لهم من الحسنات والبعض بالمقصر ما ليس لغيرهم نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذرهم بل رجع عليه لقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم نعم لم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقولت هؤلاء المنهزين في أنفسهم يعني ليس هذا وقتهم يحن لم يحن ولمنح الوقت الانكار منحنا وقت الانكار على جهال المسلمين في وقوعهم في صور الشك في هؤلاء يعني من الجهال الشرك الأكبر الواضح الصريح ترضون على الشك بحجه بحجتين واهيه الحجة الأولى أن الإمتار عليهم يدخل في خلافات تفرق المسلمين هكذا جعل أنك إذا أنكرت على جهال المسلمين الشركيات التي يقعون فيها فهو أن الشرك الأكبر أو الأصغر أنك بهذا يعني تنهفر هؤلاء عن الدعوة وإيه دعوة؟ يعني أي دعوة هذه التي أنت تحرص عليها بعد طرق التوحيد يعني إذا إذا العامة أو إذا الجهال نظهر عن التوحيد فبماذا تنفع الدعوة بعد ذلك أو أي دعوة بعد ذلك تبقى إذا هدى أصل هذا الدين إذا لم يعتمد أصل هذا الدين أي دعوة تبقى لهؤلاء إلا إلا هذه الدعوات الحزبية البدعية هي التي بقى لهم ما يبقى لبعض التوحيد إلا هذه الحزبية فقط إذا هم أهملوا التوحيد بل أنكروا على من يعلم الناس التوحيد يعني احتجاجا بذيء شبهة الواهية أنهم يقولون نحن ما نريد أن ندخل في مساء الثلافية تفرق المسلمين حتى لا ننسر المسلمين عن الزعوة ما رأيت ماذا التناقض يعني ما رأيت تناقضا يعني يزعل الحالين حيرانا مثل هذا التناقض انهم ما ان يعني يوقعوا المسلمين في خلافات حتى لا منكرو وحتى لا منكرون المسلمين عن الدعوه يعني ان هدف الدعوه او هذا مقصده دي الدعوه بطريقه الكلام هذا الاصل في الوقت نفسه يدعون انهم لا يريدون تمثير الناس عن الدعوه طب انتم هذا هدل... قد هدفكم فأي دعوة أنتم تخشون عليها بعد وتخشون أو تخشون تنفير الناس عنها وأنتم قد هدامكم أصل هذه الدعوة بترك الدعوة إلى هذا الأصل فأهلا فالحجة الوهية الأولى والحجة الوهية الثانية أنهم قالوا نحن يعني نرجع أو أجل دعوة الناس أو تعليم الناس التوحيد يعني يقولون هذا تمويهاً عليه على أهل التوحيد أو كانهم كما يقول يعني يسكتون أهل التوحيد يعني, يقول يعني يقولون لهم اصبروا واسكتوا سوف يعني ويقوموا ما تريدون من, إيه؟ من تعليم الناس التوحيد لكن ليس الآن بعد أن نقيم الدول هكذا يخدعون أنفسهم ويخدعون من انتخاب عليهم نؤجل الكلام في هذه النساء في النساء للتوفيد والشرك إلى أن نقيم الدولة ولما قامت الدولة يجب أن يحمل معاقب الشرك رأيتم أنه كذب كذب وخونا كذب وخونا خالوا هذا الدين لما قاموا دولاتهم في السودان حلوا ودافع المعاقب الشرك تحن تحت نظامهم المدعب الذي يدعنا يرفع شعار اسلام وحدي كيف هذا أخيانا مبارك الله إلا رحم الله بمعنى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فحديثه أدي وقدم اللي يفيد على كل الشبتين ف روحه صلى الله عليه واله وسلم فرغم ان هؤلاء الصحابه كانوا حديث عهد بالشر ما, ما قال المطلقه هؤلاء الايه المنهزمين بل ما يعني حتى ما انتظر يعني ما انتظر حتى مثلا تنتهي هذه الزجور كان من الممكن ان يقول مقولة هؤلاء من الذين كانوا في انتظروا حتى نخرج الروس او حتى ننتهي أو حتى ننتهي من الحرب ثم نناقش هذه المسائل لا ما قال هذا وانتظر بل في التروي واللحظة الله أكبر إنها سنة قلتم كما قال بلو إسرائيل ونصر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ما فوانف وما داهنا وحشاو صلى الله عليه وسلم أن يداهن وما هؤلاء ذ ونا حديث ونا حديث واحد لا معذرهم في هنا بنحكم عليهم وما حاكم عليهم الشركه ولكن المقصد بترك العضو لما ما عذرهم في انهم مثلا ما تركهم يعني يعتقدون او ما تركهم يقولون دي المقوله خاطئه ويخرج انهم على جهل فداهم يعني لا تكلم لا تكلم لا. بل علمهم وبدرهم ونهاهم وأمرهم بطر تهدي المقول و من هنا يظهر لنا البون الساسع السحيق بين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعليه وصلى وما عليه هذا هؤلاء الأدعياء من أمراء ومن أصخاب هذه الأحزاب الضالة المظلة أكمل الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبته كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلهة anna nafya hada min ma'na la ilaha illa Allah ma'a dittatih wa fapaih ala ulair anna muharif ala kutya wa huw laa yahlifu illa limaslaha anna shirk fihe asbar wa asbar lianna hun lang yersaddu bihada awrhum wa nahnuhu dapau ahli لا يجهد ذلك التكبير عند التعجز خلافا لمن كرها وأيضا يسرى التشبيح التكبير أو التشبيح عند التعجز شفو الله أكبر أو الله فكأنك تنزغ تنزغ الله عن المقائص بهذا التكذير وبهذا التكذير سد الزراعي سد الزراعي لا سد النهي عن التشبه بأهل الجاهلية مم. الغدر عند التعليم القاعده الكليه لقوله إنها السنن امم هذا ان هذا علم من اعلام النبوه هذا علم هذا علم من اعلام النبوه لقوله وقع احمر امم نعم أن هذا عدم من أعلانه هو لكونه وقع كما أخضر ه... نعم وقع ما حدث يعني وقع هذا... هذا القول من قالوا يجعل لنا ذات أنواف كما قال من السنن يعني فحققت السنن التي أخبر على الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعون سننا مجانا قبلته أن كل ما زم الله به اليهود والنصارى <تصفيق> في القرآن أنه لنا <تصفيق> نعم أن كل ما جاء من الذنب في كتاب الله مما قد زم بها اليهود والنصارى فليس هذا الذنب قاصرا على الهوض النصارى بل من وقع فيه من المسلمين انه يلحقوا هذا الذنب ايضا انه متقرر عنده ان العبادات مبناها على الامر وطار التنبيه على مسائل القبر اما من ربه فوابه واما من نبيه فمن اخباره باننا الغيب ببأخبار الغيب ماذا واما من الذي يخبره بانباء الغيب واما ما ينكر فمن قوله اجعل لنا الهه الى اخر امم اوريني هذا موظه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 اه برضو برضو من اتبقى التوكيل ولسه عملناها من الشركه وان عملنا ليك فيك الثقه احنا ايمان الصحابه حبنا جواتي صلى الله عليه وعلى وسلم فيسقرون ثاني ان غيب هدف وهو السنن التي حدثت انه نادينك فمن قوله اجعل لنا الهه كما قال هم الهه ف فما نعتقد وجود اله اخرى مع الله هذا دين المشركين ومن نسى الآلهة التي تعبد مع الله أو دون الله فهذا دينه للإسلام اخر مسؤلتين أن سنة أهل الكتاب مضمومة كسنة المشركين يعني سنة اهل الكتاب لا تختلف عن سنة المشركين فسنن المشركين مذمومة كسنن من الكتاب او سنة من اهل الكتاب مذمومة كسنن المشركين فله اهل الكتاب يختصوا ببعض الاقسام التي تخالف بقيه المشركين ان يعني عاداتهم او امور التي يختص بها من العادات الشركيه او من السنن الشركيه تخالف في حكمها ما عليه بقيق المسركين لا سنن, ال... سنن أهل الكذاكة سنن المسركين أكمل أخي مسؤالك أن المنتقل من الظاطر الذي احساده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية لفلس العادة لقوله ونحن هدثاء أهل الكفر ما هذا هذا انتهت مسائله هذا البيت طيب نشهر أخليها سئلة إن شاء الله تعالى السئلة ترسل مكتوبة كان مضى من الوقت ها Bonjour, madame, لا يكون الا باثار يعني هذا الذي يظهر ان على نجاه النصوص والاناق فالط على اعلى امر قول البعض هي البركه او القول ان نقول ان الجبره لا قول بعد يقول يا باركه مثلا نقول يا باركه اه ممكن يوضع على رجل بعينيه اه او ترى 그룹 باركه طبعا الجو فار ان هو القول المنكر يعني اذا انكرت انه ما ادراها ان ادراها ان البركة تثبت للمسلم كما جاء في حديث ابن عمر وضي الله هم في الصحيحين وهذه الرواية رواية المخارج النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أو نأتي بجمار بجمار النخي الجمار هو قلب هو قلب النخيب أو الشحن الذي يوجد في داخل المخلق <تصفيق> الجمار جمع جمارة نأتي بجمار فقال إن من الشجر ما بركته كبركة المسلم هذا لفظه البخارج إن من الشجر ما بركته كبركة المسلم نعم المسلم أو المؤمن فيه بركة بسبب إسلامه وبسبب إيمانه وبسبب توحيده لله ولكن هذا لا يعني أنه فيه بركة ذاتية في مثل جسدي كما بيه صلى الله عليه وسلم فبركة المسلم بإيمانه وبأعماله الصالح وبأعماله وبأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فالمسلم الصادق في أي مكان يعني يمتع غيره بخيره إما بالنصيحة إما بالأمر نهي عن المنكر إما بالصادقة إما بالتعليم كل هذا من بركة المسلم وهذا بعكد الكاثر الكاثر لا خير فيه وكذلك المبتدى المبتدى يبر أكثر مما ينفى وكذلك المبتدى قل بركته منه اقل اكيد ان كان فيه بركه لعميل اسلامه او الحكم ثبوت ولكن ليست بركته المسلم فالواقع ابدع كذلك المسلم المتبع للسنه ولكن هذا لو عميت اولا لا يجي خلنا امن مطلقه على شخص بعينيه من المسلمين ان بركته ان هذا ما جاء ومن ما نعلم انه ثبت عن أحد من السلف انه قال هذا الذي ادعى ان توفر فرقه من كبر هذه الكلمه نعم لا سبيل يا ما كنت الله الله لفظ يعني, يعني كما ذكرنا ينفذ أن يطرق لأنه يعني يحمل معنى حقا وباطلا فالشق الباطل الذي فيه يعني يعني يجعله يدخل في حيث للمكرهات على الأقل <تصفيق> قول ما قول لا طعن طبعا, لا طبعا لان هذا الذم لا يعني الحكم عليه على الا تعلي بكفه الشكر فهو ينهى الذم بسبب الكذب ولكن لا يعني يقع الحكم عليه بالكفر والشرك أجوابها فالذي مثلا الذي يتبع سنم اليهود والنصارى في عقائدهم الشركية إنه ينال الظلم الذي وقع عليه بسبب كفري والشرك هذا خرج الإسلام نهاية. باتباعي سنم أهل الكتاب الكفر والشرك وأما من اتبع سنن أهل الكتاب في المحرمات التي يدون الشرك والكفر لأنه يناولون الغن على قدر المحرم الذي يقع فيه دون أن يقع عليه الحكم للشرك أو الكفر ما المقصود من قول المصلح من الثلاثة عشر أن هذا من المعنى إلا الله مع دبقاته وفقاته على أولئك مع دقاته مع دقاته وخفائه على أولئك مأهم اطلق حول المصنف هذا أن نفسه هذا من معنى لا إله إلا الله نفسه إيش نفسه تبادي تبادي تبادي تبادي تبادي تبادي تبادي أنا إله أنا ان الله نعم طيب ان ناتي هذا من معناه الذي قال معتقد قد في على اولي نعم يعني. يعني لهذا الامر كان على هؤلاء الصحابه كان كان خفيا عليهم لغاله وقعوا فيه او قالوه نعم كانوا كانوا قدساء عهد بكفر مم. <تصفيق> لا. لا أولا لم يتكلم عن الحديث الحديث أبي واحدا اللي يصيب <تصفيق> هل كلام دماء أحمد رأيه بواحد حاجة المحاسبين من كلام الأقران الذي يقوى ولا يقوى هذا كلما من أحماس الأقرار كلهم sansوم على هذا كلام باطن من الزفدية لكلامه من الأحمن في الحارط المحاسبي هذا بلا شك ليس من كلام الأقرار ما كان الحارث أن يكون قرين لإمام أحمد وحاشر الإمام أحمد أن يكون له قرين مثل الحارث المحاسبي هذا. ما كان قرينه وإن كان عاصره نعم كان معاصرا له على استوض أن يقال أنه كان معاصره لكن ليس قرينا هل يقال على هذا الذي قال بقول الجهمية وأوقع البعض في بدرة التجهم أنه يقال أنه كان قرينا لإمام السنة ليش هذا هذا كلام باطل بنا شوف شكرا هذا الأفضل أن جنيف رحمه الله في الناس الذي كان معه ما سمعت شعره من شعرات النبي صلى بيها شعر لا اعرف هذا ثابتا وما اظنه يضبط وما الذي يعني, أتبع يعني, أتبع يعني <الذي <روية> هذا يضع علنياته بالاسناد الذي به رؤيه هذا الكلام شيء حتى لا بحث فيه نتعدل كلم نحن صلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وسبحانك اللهم وأصحابك الشر والله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك